وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَ قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَقُومَ إِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَأَصْرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْتُ ثُمَّ جَعَلْتُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءٌ ثم دعهن يأتيك سعيه وعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين يعفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أمبتت سبع سنابل أمبتت سبع سنابل في كل صندلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين يفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا لهم ولا أذل لهم. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حديد يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. كالذي يفقه ماله رئاس الناس، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه مابل.